واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أربعة. هذه إشكلاة. في المدرسة. في المدرسة. أرجو أين نحن؟ أين نحن؟ نه. Az iskolában vagyunk. Nahnu film drasza. Nahnu fi el medresa. Nekünk oktatásunk van. Enden a szaf. dars. Ezek a tanulók. Haul telemid. Háula hom e telemid. Ez a tanárnő. Ez az Havihi, Ez az osztály. Ez az osztály. Ez az osztály. Ez az mit csinálunk Máza námal? Máza námal? نحن نتعلم. نحن نتعلم. تنولك إنجابت. نحن نتعلم لغة. نحن نتعلم لغة. إن إنجلو تنلوك أنا أتعلم الإنجليزية. أنا أتعلم الإنجليزية. ت إسبانلو أنت تتعلم الإسبانية أنت تتعلم الأسبانية هو هو يتعلم الألمانية هو يتعلم الألمانية مي فرانسيا التنولونك نحن نتعلم الفرنسية أنتم تتعلمون نحن نتعلم الفرنسية. تي الرسول تنغتك. أنتن تتعلمن الإيطالية. أنتم تتعلمون الإيطالية. إيك الرسول هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. هم يتعلمون. الروسيه يغاكت tanulni تعلم اللغات شيء ممتع تعلم اللغات شيء ممتع ماجر قاريوك نحن نريد ان نفهم الناس نحن نريد نفهم الناس بسلني أقرنك أز أمبرك نريد أن نتكلم مع الناس نريد أن نتكلم مع الناس